بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أقسم عليك أن تنزل المطر أهو مجنون كيف يتجرأ على الله يقول والله ما أنزل يديه الا إن والجبار يأخذ السحاب ينشئ السحاب الثقاب تجمعت السعب في السماء وأنزل يديه والمطر ينزل ثم بكى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته رباه من أنا من أنا حتى تستجيب لي إذا تجنى الليل ساقت نفوسهم إلى لقاء الله يحكي سجودهم اللهم سلط عليه كلبا من كلابه تحفز فوثب وعجب من جسمه كيف يحفظ يقول وأنا أنظر إليه وهو يشمي رأس عتيبة ثم شم بطنة ثم شم قدمين ثم رجع إلى رأس عتيبة الحور العين. أدخلوني غرفة لا كالغرفة فإذا بها امرأة ليست كالنساء والله لا أعلم أهي أجمل أم لباسها أم حليها الحور العين. بصراحة كن صريحا فما أجمل الصراحة هل في يوم جلست تفكر تقول كيف أصل إلى مرحلة وخريت ساجد لله عز وجل تقول يا رب اجعلني من ممن تذكرهم في سمائك إنك تحب إني أحب فلان يا أهل السماء <تصفيق> الذي أنتم سجدا لأجله والذي حملتم عرشا والذي طفتم في البيت المعمور من أجله خالقكم <تصفيق> الذي تخافونه وتسبحونه بالليل والنهار يحب فلان إن <تصفيق> الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن والداحة تخيل في قصره والجلادون اول ما دخل الباب اذا بالجلادون والسياف وهو يسالهم يريد أن يخوفهم ويدب الرعب في قلوبهم ما خطبكم هل صباتم فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا ثم ضاق الصدر وتعاطى الخمر فاستراح وراح يعبث في مل من دنياه قرر وانتحر وحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم إني أحب فلان للداعية عبد المحسن الأحمن الحمد لله لا نفسي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه سبحانه إذا أحب أكرم وإذا اتقي علم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 الامر من هو الله نور السماوات والارض الله خالق كل شيء الطيور في السماء الحشرات تحت الارض والاسماك في البحار وانا وأنت فوق الارض من خلقنا الا هو ما تركنا ولا تركهم سدى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله بديع السماوات والأرض وإذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون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 ولا من رجل إلا يقول إني أحبه ولا من صغير إلا ويرفع يده إلى السماء ويقول أحب الله رأى الله عز وجل هؤلاء الكثرة وهم يدعون فأراد سبحانه أن يفصل بين الأبيض والأسود بين الحق والباطل بين الخبيث والطيب فأنزل آية تسمى آية الامتحان قال الله عز وجل فيها قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله لما نزلت هذه الايه تاخر الكثير وبقي القليل بقي القليل تقدموا بعزه وشرف وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله يعني لا يحبهم فالكثير خرجوا من دائره الحب صحيح انهم يحبون لكنهم لا يحبون ومن السهل ان تحب لكن ليس من السهل ان تحب فاناس قليل ارتقوا من منزله المحبين لله الى منزله المحبين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 ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا ما قال يعبدونه يحبونهم كحب الله هؤلاء مظنونين والذين امنوا اشد حبا لله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 يقول له الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم هواه تقول له انظر فينظر فيقول الله هذا ما يعبدني هذا يعبد هواه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيل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 ما الذي يحصل نادى العظيم نادى الملك نادى الواحد القهار في السماء يا جبريل إني أحب فلان وهذا صغير لا يعلم ضعيف بين الخلق قد لا يؤبه فيه لكنه عند الله عظيم فينادي جبريل اعلان في السماوات السبع يا أهل السماء يا أهل السماء فإذا بسبعون ألف ملك يطوفون في البيت المعمور وإذا بالسجد الركع ما فيها موضع شبر إلا وأحد هؤلاء الملائكة يسمع النداء وهو ساجد والآخر وهو راكع والصافات صفا صافون يسمعون النداء وحملت العرش كما جاء عند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنده الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حين قال رسول الله عليه الصلاة والسلام واستشعر معي هذا الحديث وعليه الصلاة والسلام حبيبنا بأبيه وأمي وهو يصف راى النار وراى الجنة وراى الملائكة وراى إبراهيم وراى موسى قال أذن لي أي أذن لي ربي عز وجل أن أصف أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيره سبعمائة عام. أنا وأنت أربع أصابع لكن هذا الملك لو أذن الله عز وجل له من عجمة لو أذن له أن يلتهم السماوات والأرض التي حملتنا في لخمة واحدة لفعل هذا الملك المقرب ما بين شحمه أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام قدمه في أسفل الأرض وعلى قرنه العرش فيلتفتون وهم ثمانية من حملة العرش يسمعون هذا النداء وهذا العبد لا يعرف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 فإذا بالآخر يأتي والثالث والرابع حتى كانوا سبعة، وقال ابن عباس ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل رضي الله عنه، هم سبعة وثامنهم كلبهم، قال فلما استيقظ إذاب ينظر سته شباب بجانبه، فأحس بالخوف والوجل، فإذا بالثاني يقوم والثالث يقوم لا يعرفون بعضهم، فقال واحد والله. ما أخرجكم إلا الله فليبع كل منكم بسره قالوا أحدهم تجرأ وقال والله أنا رأيت قومنا يذبحون لمن لا يستحق الذبح له ويدعون من لا يستحق الدعاء ويتملقون ويدعون ويبكون عند من لا يستحق البكاء والدعاء فرجعوا. فلما وشي بهم الى الملك اذا بيامر بالجلادين واذا يحضر هؤلاء الفتيه لك ان تتخيل فتيه صغار يدخلون على هذا الملك تخيل في قصره والجلادون اول ما دخل الباب اذا بالجلادون والصياط والسياف وهو يسالهم يريد ان يخوفهم ويدب الرعب في قلوبهم ما خطبكم هل صباتم فإذا بهم يردون يعلمون أن أن قد يكون هذه هذا آل رد وهذه الإجابة نهاية حياتها يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى ما هو الرد وما هي الإجابة فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله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 فما عند الله خير وابقى ثم امهلهم واجلهم وانظرهم الى مهله حيث يرجعون في هذه المهله هربوا بالله تصور معي واستشعر معي هذا الموقف خرجوا الان صحراء قاحله ماذا تركم تركوا أهلوهم وتركوا القصور والعيش الرغيد والفرش الممهده والإخوان والأصدقاء لماذا كل هذا؟ لوجه الله ما أحد أمرك أن تترك أهلك لأن الناس من يقولنا والله ما أقدر أترك أصدقائي فيفضل اصدقائه على الله عز وجل وهو لا يدري يعرف إذا بلغت الحقوم هناك أنه فرط فإذا بهم يخرجون تخيل حالهم يلتفتون عن اليمين وإذا بالجبال الصمت، الشمس محرقة يلتفتون جهة الشمال إذا بصحراء قاحلة وجفاف فتية ما معهم معين من الأرض ولا معهم غذاء ولا وجبة واحدة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 فقالوا ما قال الله عز وجل اذ قالوا فقاموا هنا فائده وحكمه عظيمة قاموا وتركوا مكان المعاصي ومكان ما يغضب الله عز وجل وفعل السبب ثم توجهوا الى الله بعدها رفعوا ايديهم هل علمت السبب؟ ما هو جالس في بيته يقول لا والله بيهدين الله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 شرط فهو حسبه وعد حقق الشرط خذ الوعد إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين هل حققوا شروطهم اتقوا ذلك فخرجوا وجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بترك المنكرات وفعل الطاعات توجها من الله صبروا لا غذاء ولا أموال خسر الدنيا لا ضير توكلوا على الله هل حقق لهم الوعود أو لا ومن أصدق من الله قيل إن الله لا يخلف الميعاد وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ فَأُوْلَئِكَ الْكَهْفُ مَا هُوَ قَصْرٌ لَكِنْ كَهْفٌ وَاللَّهِ يُحِبُّ أَهْلَهُ خَيْرٌ مِنْ مَلَائِكِينَ قُصُورٌ وَاللَّهُ غَاضِبٌ عَلَى أَهْلِهَا يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ويغير لكم من امركم مرفقا الان نجحوا في الاختبار انظر الوعود ماذا فعلت فيهم الرحمه التي نشرها الله في هذا الكهف هل تستطيع انت تدخل كهف انت وزملائك ظلام ادخل كهف في النهار ظلام ما تستطيع ان ترى الا بمصباح او بسراج وتخاف وان تدخل ترتقب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 ما تبه في الارض بكواكبها وبقاراتها وبمحيطاتها وببحارها ما تبه في الارض ما يهمها من كرة أرضية كلها لهذا هذا تزا هو عن ايش عن الكره الارضيه لا تزا عن رعا ذات اليمين زياره حتى تعطيهم الاشعه التي يحتاجونها بدون اذى ما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 لو عاشوا أسبوع من بيأكله؟ لكن لأنه يحبهم ما يريدهم أن يخافون. أول ما رأى قلوب وجلة قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدده. سبحانك ما اعظمك عندنا مريض في المستشفى. توفي عليه رحمة الله. رأيته قبل شهر يا أخوان. جلس عندنا في المستشفى شهر ونص. والله من كثر الاستلقاء على الأرض تموت الخلايا. تتحول الى صديده اعزكم الله فيتساقط الجلد الممرضات يقلبونه كل ساعتين بجداول معينه دقيقة كل ساعتين يقلب ومع ذلك والله ان الراس قد حفر حفره في الراس الطبقه الخارجيه غزيره تماما سقطت على المخدة والوساده طيب هؤلاء هذا شهر ونصف حفر راسه وجسمه ثلاثمئه وتسع سنين هذا على مفارش من اسفنج لينة ناعمة تغير لها الفرش والوسائد في كل يوم هؤلاء على حصى وتراب 309 سنين ما بالهم ما حفرت أجسادهم ونقلبهم حتى لا لا أجسادهم ذات اليمين وذات الشمال لما لم تأكل الأرض أجسادهم؟ لماذا لما استيقظوا ما لاحظ أحد في الآخر أي تغير قالوا كم لبثنا قالوا كم لبثتم قال لبثنا يوم أو بعض يوم ما في تغير ها هو الله إذا أنجز وعده ولمن يحبه سبحانه أرض تحبهم سماء تحبهم شمس تحبهم وكل ما في الكون يحبك إذا أحبك الله عز وجل فهل حملت هذا العمل ثلاثمائة وتسع سنوات هل صام واحد فيهم يوم؟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 أمس نبي والحين نجار فيسخرون منه ويقول قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب من يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فلما اشتد وجاءوا عنده وقالوا أنت مجنون وزجروه ضاق صدر نوح وقفل وغبن ماذا يفعل نوح له علم أن له حبيب حبيبا عظيم مستوى على عرصه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأنه لو رفع اليدين والعين وبالقلب دعاه لن يرده ماذا قال نوح وهو العبد الضعيف بين هذه القارات لا يرى بالعين المجردة وهذه المحيطات وهذه المدن والبحار عبد ضعيف يراه الله عز وجل وهو يرفع يديه الى الله عز وجل فيصف لنا الله ذلك المشهد وكاننا نراه نوح واقف فدا ربه ماذا قال اني مغلوب انا مقهور يا رب اني مغلوب فانتصر دعا نوح والارض ساكنه والسماوات ساكنه فاذا بالجبار يطلق الأوامر كلمح البصر لأنه أغلى من الأرض وأغلى من السماء ففتحنا أبواب السماء سبحانك ما اعظم ففتحنا أبواب السماء بما كلها لاجل عيون نوع وفجرنا الارض سبحانه ما قال فجرنا عيون الارض وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر سبحانه ما اعظم قال المفسرون ما زالت المياه مفتحت الابواب من السماء تخر وتنهمر والارض تنبثق مفجره بالمياه سته اشهر ثلاث كلمات اني مغلوب فانتصر ثلاث كلمات تغير موازين الارض والسماوات ووالله الذي لا اله الا هو لو حملت الهم لا الله ولو احببتك ها هو الحديث اصله في البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه وتكملة الحديث عند الامام احمد في مسنده حينما يقول ربنا عز وجل من عادى وليا اعلان لكل ملك وكل عبد وكل صغير وكل كبير وكل عزيز وكل عقير انه من عادى وليا من عاد إنسان أو إنسانة أحبه فقد آذنته بالحرب. يحارب نوت البطش الشديد الفعال لما يريد سبحانه ماذا قال في نهاية الحديث قال ولئن سألني صحيح ابتليه لكن أرزقه الصبر معه لكن إذا وصل مرحلة مثل ما وصل نوح يوم لا يستطيع أن يصبر ورفع يديه ما تنزل والذي نفسي بيده الا وقد اجيب ولئن سالني لاعطيك لا هذا وهذه سنته سبحانه فهل حملت الهم هل بكيت تقول يا رب اللهم اجعلني ممن قلت فيهم يحبهم ويحبونه هل راك الجبار وأنت تمرغ الجبين في التراب تقول لا إله إلا أنت اللهم ارزقني حبك من عادالي وليا وليان فقد آذنته بالحرب يأتي وهذه القصة يرويها لنا هبار بن الأسود يأتي محمد عليه الصلاة والسلام وهو واقف ويأتي عتيبة بن أبي لهب وابوه ابو لهب عليهم من الله ما يستحقون عليهم دعائنه تترى فيقول عتيبه وهم كانوا في سفر الى الشام يقول حبار قال عتيبه بن ابي لهب لأذين رسول الله قبل ان نذهب انا باذي محمد الذي ادعى انه رسول انا بروح هذه في دينه فاتى الى محمد عليه الصلاه والسلام قال يا محمد ارايتك هذا الذي تزعم انه ينزل عليك انا كافر به وبك وصار يسب في محمد عليه الصلاه والسلام ورسولنا الحبيب لا يرد عليه كلمه لما انتهى من كلامه اذا بمحمد عليه الصلاه والسلام يعلم من ينتصر له ويعلم كيف ينتصر من هذا الحقير فاذا بمحمد عليه الصلاه والسلام رافعا يديه الى السماء ورفع راسه قال اللهم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك صعدت الدعوه الى السماء فذهب عتيبه فقال لابيه قال ما الخطب قال قلت له هكذا وكذا وقال لي رفع يديه الى السماء وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابه رجف قلب ابو لهب لانه يعلم معنى ان تخرج كلمات من محمد الى ربه هو يعلم فرجف قلبه اما هذا المغفل فلا يعلم فما زال قلبه يرجف على ابنه وقال لا امن دعوه محمد على عتيبه فلما كانوا في الطريق نزلوا بقرب صومعة راهب فأتاهم هذا الراهب قال يا معشر العرب انتم ما الذي أتى بكم في هذا المكان ألا تعلمون أن الأسود تسرح في هذه الأماكن كما تسرح الضباء زاد خوف أبو لهب فاجتمع بالقوم قال أما إنه من حقي عليكم وأنا أكبركم سنة وإني لا آمن دعوة محمد على ابني عتيبه فاجمعوا امتعتكم وضعوا بعضها فوق بعض ثم اجعلوا ابني عتيبه ينام فوقها فاني لا آمن ان تصيبه الدعوه فجمع القوم امتثلوا الامر جمعوا الامتعه بعضها فوق بعض حتى صارت في ارتفاع عال فحملوا عتيبه على اكتافهم حتى بلغ في الاعلى ونام يقول هبار بن الاسود فلما نام القوم ورقدوا لم انم ما الخط الدعوه صعدت الملك الجبار اذابه يامر جندي من هؤلاء الجنود الذين يسرحون فيامر جنديا من جنوده فينطلق ما بين الاسود اسد فيقول هبار من الاسود حتى أقبل علي أسد والله لم مثله يقول فصار يشم القوم واحدا واحدا من اعلى الراس إلى أخمص القدمين ثم يعود ثم يهدل إلى الآخر فيشمه من أعلى رأسه إلى أخمص قدمي حتى بلغني فقلت فين في نفسي هلكت يا هبار وقلت فلما كان وجهه عند أذني وهو يشم رأسي قلت هلكت ثم نزل إلى قدمي ثم رجع عني والتفت ثم صار يركب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 وغاب وما يعلم جنود ربك الا هو وما يعلم جنود ربك الا هو من عادالي وليا فقد آذنت بالحرب لا اله الا الله فهل حملت الهم يروي محمد بن المنكدر يقول خرج الناس يستسقون في المدينه كل اهل المدينه خرجوا في الصباح لما أصابهم القحط وجف الضرع وجاع الاطفال خرجوا يستسقون ويستغيثون الله عز وجل اللهم يا غيث اغثنا ولا قطره تنزل من السماء قال فلما جن الليل وانا لي ساريه وانا في سارية لي عند المسجد اصلي إليها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 صلى ركعتين ثم سلم ثم نزل ضأطأ بالراس قليلا ثم رفعه إلى السماء قال يا رب رباه إن القوم استغاثوك إن أهل المدينة استغاثوك اليوم ولم تغفهم اللهم إني اللهم إني أقسم عليك أن تنزل الغيب اللهم إني أقسم عليك أن تنزل المطر. قال فقلت أجن هذا؟ أهو مجنون؟ كيف يتجرأ على الله؟ يقول والله ما أنزل يديه إلا والجبار يأمر السحاب وينشئ السحاب الثقال وتجمعت السحب في السماء وأنزل يديه ينزل المطر ينزل. المطر ينزل والدموع تنزل وهو يقول رباه رباه من أنا؟ من انا حتى تستجيب لي ثم قام يصلي حتى خاف أن يطلع عليه الفجر فأوتر ثم صلى الصبح وعاد إلى بيته فتبعته يقول فلما كان في اليوم الثاني واليوم الثالث واذا به يأتي ويصلي حتى الفجر قال ثم لما كنا في اليوم الثالث أتيت فإذا به رجل وزير أو ملك أو أمير فإذا به إسكافي يصلح الأحذية والخف يصلح أحذية البشر ويحبه من خلق كل شيء بقدر سبحانه فأول ما راني يقول محمد بن قال مرحبا يا أبا عبد الله السلام عليك هل تريد أن أصلح لك خف أو حذاء فقلت لا فجلست بجانبه قلت أنا صاحبك البارحة الأولى قال متى قال يوم يستغيث الناس فما يغاثون وثم أقسمت على الله فاغاث الله العباد بسببك قال فانقبضت عيناه وانقبض وجهه وضاق صدره ثم حمل الاجلود التي عنده ودخل البيت يقول فلما ذهبت قلت اعود اليه بعد ساعات فلما رجعت اذا بجيرانه عند بابه قالوا ماذا فعلت يا محمد بن منكذر في هذا الرجل والله مذ ان ادبرت جمع اوعيه وجمع القرب وجمع الجلود والأحذية على ظهره ثم خرج قال ما تركت بيتا في المدينه الا طلبته فيه ولم اجده هل رايت ماذا يفعل الله باحبابه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 إذا تجنى الليل تاقت نفوسه إلى لقاء الله يحكي سجوده سل الاراضي من من بل تربتها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 كيف أنت في خلواتك وكيف بي إذا غبت عنكم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم أمثال مصعب بن عمير وامثال بلال بن رضاح وامثال سعد بن معاذ يحبهم ويحبون اذله على المؤمنين كيف حالك مع اهلك وهم اولى عليك من المؤمنين والا عزيز عليهم دليل الاعجاب اسمع هذا الإعلام أخي يا أيها الناس أنتم أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد يأتي بأمثال عمر بن الخطاب وأبو بكر من يستحقون أن يبشروا بالجناس فهل لنا من رجعه وهل لنا من أن نتشرف بأن نكون مع القليل الذين إذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون إذا بهؤلاء القليل يحجبهم الله عن هذه النار لا يسمعون حسيسها يظلهم في ظل تكريم يأتون كالوفود يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وحده. ليس مثلهم وفد لا كالوفود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 ما الذي فعل حتى يصلون الى هذه المرحله هي صدق وتقوى قليل اصبر ساعه احد اقاربي كهل قال لي قصه قبل مده يقول كنا في الحج يقول فلما بلغنا منطقه قبيل مكه استرحنا قليلا واعددنا الطعام فاذا بنا ننظر الى شجره هناك واذا برجل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 قد اشتد وهجها وحرارتها ولهيبها ولهيب الصحراء يقول فاذا بالحلق قد جفت يبست الله ها يقول والله ايقنت اني ميت لا محاله فجلست وتربعت ونشرت المصحف اخوتي والله بالحرف الواحد يقول يقول هذا بالحرف الواحد يقول رفيق ما فيه مويه ما فيه أكل ما فيه لكن القرآن فيه والله فيه ثم رفع يديه قال ربي لازم مويا أنا أموت ربي لازم مويا لازم مويا فإذا به ما أعظم ينشئ السحب فتمطل على رأسه فيملأ القربة ويبكي من الفرح كم من ضعيف المتضعف كما قال عليه الصلاه والسلام ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره هذا يقسم لا تختلف عليه اللغات سبحانه يقول ربي لازم ما أرحمه كم من ضعيف المتضعف ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره وفي لفظ يدفع من على الأبواب لو أقسم على الله لأبره الله لا يضيع أجر المحسنين سبحانه إخوتي علنا نختم وقد أطلنا بهذه القصة من احباب الله عز وجل رواها عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله يقول كان من أصحابنا رجل مجتهد في العبادة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 وهذا الذي يروي القصة يقول وأنا واقف عند باب الخيمة يقول بينما أنا كنت أراجع القرآن إذا بي أسمع أصوات داخل الخيمة تعجبت ما فيه إلا سعيد يقول فلما دخلت إليه فزع فإذا به وهو نائم يبكي تاره ثم يضحك تاره ثم يمد يديه ويرجعها ثم يقول لا لا أهلي ثم استيقظ والتفت عن اليمين ثم قال اهلي لاهلي يقول فاحتضنته وهداته فلما هدا قال اين انا قلت لا باس عليك انت في الخيمه قال اني رايتك يا سعيد في المنام بكيت ثم ضحكت ثم حركت اليد ارسلتها ثم قبضتها قال هل راني احد معك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 حتى اذا بلغنا قصر ففتحت ابواب القصر واذا به جواري لا استطيع وصفهن واذا بهن يقلن بصوت واحد جاء حبيب الله جاء ولي الله يستبشرون يقول فلما دخلت ادخلوني غرفه لا كالغرف فاذا بها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 قال ذلك قدر امر الله وكان امر الله قدرا مقدورا قال ثم استيقظت يقول سعيد ما أن انتهت هذه الرؤيا الا بصوت يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي يقول فركبنا فلما اصطف الجيشان وإذا بأول من ينطلق سعيد يقول فكان يدود بنفسه ويلقي بنفسه على العدو فكان حديث المجالس في ذلك اليوم حتى رجعنا فلما كان في اليوم الثاني وإذا يلقي نفسه على الأعداء ويدود عن المسلمين قال فلما كان في اليوم الثالث قال سعيد والله لا أتركه لأتبع لا حتى أرصد خرؤيا يقول فتبعته فوالله أعجزني وأتعبني وأنهكني كيف هو يلقي بنفسه بين الناس حتى قبيل الغروب إذا بسهم يأتي فيدخل فيه عنقه ويخرج من الجهة الأخرى قال فسحبته والدماء تنزف قال بين حجارة المنجنيق ثم صحت في الناس يا أيها الناس تعالوا واسمعوا قصته قال فنظر إليه ثم عض على الشفاه عض على الشفاه ثم ابتسم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ابتسم وخرجت الروح فقلت هنيئا لمن ستفطر عندهم في هذه الليلة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنفسهم لهم الجنة اخي هل حملت الهم ابدا من الان علّ العظيم الذي يسمع كلامنا الان ويرى مكاننا ويعلم ما في قلبك عله ان ينظر الى هذا القلب فيجد فيه صدقا وتوجها اليه فيقبله ويذكر اسمه كمن عنده اللهم لا تحرمنا فضلك يا اخي والله صعبه الان انا اعرض عليك عروض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 يعني لا تغفل حتى تموت فكر عشر دقائق وضعك وبعدها إذا أردت أن تعود إلى سباتك فرد الآن أعرض عليكم عروض إخوان لنا الآن ما يملكون هذه العروب أخي العام الماضي توفي عمره عمره 26 الآن ما يملك هذا العرض عليه رحمة الله ومات المسلمين عندك عرض ما دمت فوق الأرض والله عز وجل يقول له قل يا عبادي يحبكم يا اخوان والله ما خلقنا مسلمون إلا ليريد من الأسر فما بالنا ناصر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إسراف يعني عنده ذنوب الدخل النار لكن ذاك إن كنت صادق يقول لك لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إذا علمت منك صدق طيب يا رب نويت الآن علمت أنك ترحم وتستر علي وتغفر لي ذنوبي ما هي الخطوه القادمه الآية افضل تليها اجل ان ربكم هناك افضل يعني تب خلاص أنب. من قبل ان يكون هناك ثم لا تنصرون والله لن ينفعك كل من على الأرض. طيب يا من صدقت والله يكون ان يكون التالي يا رب الايه اللي تليها واتبعوا احسن ما أنزل اليكم من ربكم يشرح صدرك ما نشوف اناس يا اخواني قهقه يضحك من هنا لكن صدره ضايق والاخر في الجهه المقابله تجد ساجد دمعات تنزل لكن الصدر مش منشرح لان هذا اتبع احسن ما أنزل إليه وهذا لا ومن اعرض عن ذكري خذ واحد وعشرين ألف أمريكي وأمريكية أمام عينك ليس نسج من خيال سنة واحدة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك طرب السمع بأنواع الغناء ثم ضاق الصدر وتعاطى الخمر ما استراح وراح يعبث بالنساء مل من دنياه قرر وانتحر يحسب المسكين راحته الممان جاهل باللحن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 ذا يقول الأرض يبكي ساجدا وذا يعيش بكل ذنب منزجر، ذا من الآلام ساهر سقمه وذا بنعم الله ما صلى الفجر لن تضر الله شيئا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ليش كل شيء جربه حتى تجد الواحد يضرب إبرة الهروين يموت في حمام في دورة المياه؟ لك ما يغل هدايا فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمرا مستنفرة فرت من قصورا جرب الهدايا يشرح الله صدرك وهو غنيا عنك لان صعبة والله يا اخوان يصير حالات انطفاش فوق عشان نعصي الله عز وجل وتحت هلبو تكرم وأنت ما خدرت الله لا ولدي نفسي بينا من لا يقدر الله لا يقدر الله ومن أراد الآخرة كلنا نريد الاخره اكمل الايه وسعى لها سعيا وهو مؤمن واشتعيا كما سعى لها اصحاب الكهف سعى لها نوح سعى لها من سعى والله اذا احبك الله ما المانع ان يحبك الله عز وجل عيونه عطاك سمع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 تاتيه تمشي ياتي كروله وهو غني من عنك الملائكه يسبحون الليل والنهار لا يكترون لكن من لطفه سبحانه مجرد اخي ما تبلغ روحك الحلقوم تسحب عنك الصلاحيات كلها لا تتوب ولا تنيم ولا تتبع احسن ما انزل اليك الان لو تبكي دمعه كبر راس الذباب والله قد يغسل الله لك الذنوب كلها ويبني لك قصر في البردوس مع دمعه تبكيها لله عز وجل ما دمت فوق الأرض والله غدا تكون تحت الأرض والله تبكي الدم لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم اللهم اجعلنا أفقر الناس إليك أغناهم بك اللهم اجعلنا أضعف خلقك إليك اقواهم بك اللهم اجعلنا أذل الخلق إليك أعزهم بك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد اللهم انا نسالك حبك ونسالك حب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم يحبهم ويحبون اللهم اجعلنا من يصبر هذه الساعه فيفوز سرمديه في جناتك يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم لا تذر مجاهدا على أرضك أن ترى أيته تاركا أهله وأبنائه خارجا بماله وبنفسه يريد رضاك إلا نصرته يا رب الأرباب اللهم انصرهم فوق كل أرض اللهم انصرهم فوق كل أرض وانصرهم تحت كل سماء اللهم كلهم خير ناصر يوم قلت من المسلمين ومن الناصر اللهم كلهم خير معين يوم قلت من الدعاء والإعانة اللهم لا إله إلا أن تجمعني بإخوتي يا ربي وأهلنا في جناتك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله أني خير